أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 الظالمين ذوق ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذقهم الله الخزي في الحياة الدنيا.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 قرآنا عربيا غير ذي عود لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سنما لرجل هل يستويان مثلا